أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحوالنا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 ياخاف الله رب فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله غبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم